والذي انزل من السماء ماء لكم منه شراب و منه شجر فيه تسمون يمبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعنب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 ألا ساء ما يزعون قد مكر الذين من قبلهم فأت الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون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 al تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ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 كذلك فعل الذين مِنَ قَبْلِهِمْ وَمَا غَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنَّهُمْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَةٌ مَا عَمِلُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 Khalik fāla al-lāzin mīqablihim, fahal al-Rasul illa al-balagh al-mubīn. Wallad bāghthna fi kulli ummati Rasul anīgbudillāh, wajtanib al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 وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَرْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُونَ إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَفْتَرُونَ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 ثمَّ كُلِّ مِنْ كُلِّ ثَمَرَاتِ فَسْلُ كِيسُ بَلَ رَبِّكِ ذُلُّاً يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ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 رنين وحفدة ورزقكم من الطيبات اف بالباطل يؤمنون وبنعمه الله هم يكفرون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 Barab Allah m, e, thaln, abdan, mamluk, ala, yqdur, ala, shi'iu, wa mar, rzq, na, hu, min, na, rzq, ala, hasan, fa hu, ynfq, minhu, sirah, wa, al, hamdulillah, وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلِينِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقُدِرُ عَلَى شَيْئٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ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 أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُنْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ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 وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثٌ وَمَتَاعٌ إِلَى حين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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبر يعظكم لعلكم تذكرون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 ولا تتخذوا أيما نكم دخل بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذق السوء أبنا صدت عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتعوا بعهد الله ثمنا قليلا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 من عمل صالحا من ذكر أو أنفا وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون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 مشركون، وإذا بدلنا آية مكان آياته، والله أعلم بما ينزل. قالوا إنما أنت مفتوح، بل أكثرهم لا يعلمون.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 ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه استحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولاء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 ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم